ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم السوء. هل يجاجر السوء والله سبير عليك.